بسم الله الرحمن الرحيم أولك الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليكين ولا يحض على طعام البذكين كويل للعرم صحيح الذين هم عضل في الذين هم ويمنعون